بوك تو <مترجم> <سؤال> <سؤال> <سؤال> ستة وتسعون ستة <سؤال> وتسعون <سؤال> حروف العطف ثلاثة حروف العطف ثلاثة مي اللي اكدك ذك انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. أصير متعباً بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعباً مجرد أن يكون علي أن أدرس. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في الستين. كيم <تصفيق> بيبوكس متى أنت ساتتصل؟ متى أنت ساتتصل؟ أكدي <تصفيق> كيم يحبوس مومينتو بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. لي سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ سوف أعمل, سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف اعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل. طالما إنني بصحة جيدة. إن إنه يتمدد في السرير بدلاً من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلا من ان يعمل. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ.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 حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. لو <تصفيق> حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. <تصفيق> حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. لقد راحت علي نومه وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص، وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص، وإلا, لكنت حسب, الموعد. فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. لم أجد الطريق، وإلا لكنت حسب الموعد.